الدعوات التي يقرأ لجلب الرزق ولتوسعه يقرأ هذا كل يوم ثلاث مرات أو يعلقه على رأسه أو يضعه في منزله يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا حي يا قيوم يا فالجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني حالا طيبا صدق رسول الله اللهم إن كان رزقا في السماء أنزله وإن كان في الأرض أظهره وإن كان بعيدا قربه وإن كان قليلا يسره وإن كان قليلاً كفره وإن كان كثيراً إحفظه بالبركة لتوسيع المال يقرأ هذا صباحاً ومساء. بسم الله الرحمن الرحيم يا هذه المطلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العافرين ارحم عبدك والخطر العظيمة وللمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا من الأحياء المرجوقين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وهذا الدعاء كذا لتوسيع الرزق اللهم ارزقنا رزقا حلالا ضيبا للا كدن واستجيب دعاءنا بلا رد ونعود بك على الفضيحتين الفقر والدين سبحاناً فرج عن كل محسون ومغموم سبحان من جعل خزائنه بقدرته بين الكاف والعون إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هو الأول من الأول والآخر بعد الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو النطيف الخبير والحمد لله رب العالمين دعاء لجلب الرزق يقرع بعد الصلاة الجمعة اللهم يا غني يا حبيل يا مبدي يا معيل يا رحيم يا ودود أغني بحلالك عن حرابك وبطاعتك عم عصيتك وبفضلك عما سوىك من قرأ هذا الدعاء يحفظه من الجنة وهم الآفات والأعوذ بكلمات الله التامات لا يجابزهن بعض ولا فاجم من شر ما خلق وذراء وذراء من شر ما ينزل من السماء. وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن دعاء يقرأ لدفع البلاء بسم الله الرحمن الرحيم إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أقضع عجائي وأنت أنت إلهي فلقت البحر من موسى عليه السلام ولجئته من الغرق رب نجني مما أنا فيه رب هب لي فرجع ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين دعاء لدفع ما نزل من البلاء بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله يا خير الخلاص محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خضر وإلياس يا فتاح يا فتاح اللهم افتح علينا باب الخير بحبه إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين بلطفك يا رحمن وقامك يا رحيم الراحمين دعاء الفرج للبلائي اللهم أنت الملك الحق المبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وعد الأمين ولك الملك والحمد تحي وتبيت وأنت حي لا تنوت يدك الخير إنك على كل شيء قدير واجعلني عن البلاء والقطاع بخير واحفظني من النفس والشيطان والأعداء بحق سورة آسين والقرآن الحكيم يا إرحم الراهنين سبحان المفرج عن كل محسون سبحان المنفس عن كل مدلون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أراد شيئا أي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكت كل شيء وإليه ترجعون وصلى الله على محمد وأبه وصحبه أجمعين